Salavatul Kuntan, Rahmûd ibn-i Ali'l-Sabuk-Takîn, El-Ghaz-Nabîr, Rahimahullahi Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala al-i Muhammed bi'adad-i rahmetillah. Allahümme ve sellim ala seyyidina ve mevlana ve ala al يعدد فضل الله الله المصلي والسلم على سيدنا وملانا محمد وعلى آل سيدنا محمد يعدد خلق الله الله المصلي والسلم على سيدنا محمد وملانا محمد وعلى آل سيدنا محمد يعدد علم الله Allahumma salli ve selam ala seyidina ve mevlana Muhammedin ve ala al seyidina Muhammedin bi adad kelimatillah Allahumma salli ve selam ala seyidina ve mevlana Muhammedin ve ala al seyidina Muhammedin bi adad keremillah Allahumma salli ve ala ve ve ala al Allahü melkülü ve süllem Allah səydna ve məvləna Muhammed ve Allah səydna Muhammed bi aded dikdilə Allahü melkülü ve süllem Allah səydna ve məvləna Muhammed ve Allah səydna Muhammed bi aded ve süllem Allah səydna Muhammed ve məvləna اللهم صل وسلم على سيدنا وملائنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يعدد رملي القفار اللهم صل وسلم على سيدنا وملائنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يعدد لحبوبه والثمار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الليل والنهار اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق في البحار اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما خلق في البحار اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بإعذابه ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. Allahumma salli ve salli ala sayyidina ve mevlana Muhammed ve ala ali sayyidina Muhammed bi adadi man salla عليه. Allahumma salli ve salli ala sayyidina ve mevlana Muhammed ve ala Muhammed Allahumma salli ve salli ala ve Muhammed ve ala Muhammed Allahumme salli ve sellim ala sayyidina ve mevlana Muhammed ve ala ali Muhammedin Muhammed bi nujum is samawat اللهم صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة آله تعظيماً لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع الخلالق على سيد المرسلين وإمام المتقين وقاعد الغر المحجرين وشفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وعلينا وعلاه والدينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين